يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحفوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون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 المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كلا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولهم والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم